ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم شركم وجركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أمن ما كانوا به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 وأرسلنا السماء عليهم مدراة وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأشأنا من بعضهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في طرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا قَال الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا منهم فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل صيروا في الأرض ثم اظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتبعنا نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء أمم ما تشركون الذي لا تين لهم الكتاب يعرف كما يعرفون أبناءهم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 وَإِذَا يَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ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 ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترَ إذُقِفُ على رَبِّهِمْ قَالَ أَنِيسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِنِقَاصٍ إِلَّا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَوْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَةَنَا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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء فأخذ ماهم بالبأس والضر إلى يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأس لا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن ما بعضهم ببعض ليقولوا أهاؤنا إمنا الله عليهم من بيننا الَّذِي سَخَّرَ بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ بِأَعْلَمِ بِالشَّاكِرِينَ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 قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِنُونَ بِهِ إِنِّي الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ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 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أنا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل مي ينجيكم من ظلمات البرد والبحر تدعونه تضوعوا وخفيا لئن أجانا من هذه لئن أجانا من هذه لن نكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب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 وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن عدل كل عدل الله يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شرابٌ من حميم وعذابٌ أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هداه الله كالذي استهوت الشياطين كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة نا قل إنه الله هو الهدا وأمرنا لنسلمنا لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقواه وهو الذي عليه تُحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولون فيكون قوله الحق وله الملك يوم يُنفخ في الصور وله الملك يوم يُنفخ في الصور العالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِنِ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِرًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا إلَّا مَهْدِنِ رَبِّ لَا أَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِلِ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِرَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَر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 وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما الا فتتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَىٰ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 والحكم والنبوة، فأي يكفر بها هؤلاء؟ فقد وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ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 قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَةُ بَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لَدِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْنَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 ولو ترائذ الظالمون في غمارات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاباً لون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلْ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَلَقْنَاكُمْ وَرَاءَ أَظْهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَاعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ شُرَكَاءَ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 خضرا. نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله الجميع شركاء الجن وقل قهم وخرقوا له بنيا وبناتا بغير علم سبحانه تعالى سبحانه تعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء خالق كل شيء فاعبدو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 وَيَقُولُونَ دَرَسْتَ وَلْنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ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 ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله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 وَلْيَقْتَرِفُوا وَلْيَرْضَوْهُ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدن لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظلمين وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عليكم إلا لا مضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق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 ما كانوا يعملون، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكرون فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لن نُؤْمِنُ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ أَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۗ وَهُمْ عَنِ الْحَقِّ مُعْرِضُونَ صار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وَمَن يُرْدَى أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرْجًا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 وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّنْفَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 وربك الغني ذو الرحمة إيه شاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أشأكم من ذريعة قوم آخرين إنما تعودون لا آتي وما أنتم بمعجزين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 وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها لا يذكرون اسم الله عليها افتران عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افترا اَمَّنْ عَنِ اللَّهِ قَدْ ضَلَّ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ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 ثمانية أزواج من الضأن ثمين ومن المعز ثمين قل آذ حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن ثمين ومن البقر ثمين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين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 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَنِ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ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 قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أَعْجِرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ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 يَبْلُوكُمْ فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الرحيم